وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَريقا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فريقا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا